إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَارِمِ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبْنُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل وأن او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله جل رحيما ومن وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وَلَوْ <تصفيق> لَا زر الله عليك الكتاب والحكمه وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير أو أو معروف أو إصلاح بين وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَعْلَى نُوَلِّهِ ما